اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إ ل ى مرضاته سبيلا و أ و ض ح لهم طريق ا ل ه د ا ي ة وجعل اتباع الرسول عليهم دليلا و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده المصطفى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت أ ه ل ا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجماهيري الثامن و ا ل أ خ ي ر ضمن فعاليات ح م ل ة ر ك ا ز التي تنظمها م ش ك و ر ة م ؤ س س ة الشيخ عيد ا ل خ ي ر ي ة من خلال ع د ة محاضرات وندوات وورش عمل تهدف إ ل ى ترسيخ مفهوم احترام المسلم لذاته من خلال ا س ت ض ا ف ة أ ه ل الاختصاص من ا ل أ س ا ت ذ ة التربويين و المشايخ العلماء فكانت هذه ا ل ح م ل ة ا ل م ب ا ر ك ة تحت شعار تقديرا لذاته أ ع ل ن ت احترامي أ ي ه ا الحضور الكريم خير ب د ا ي ة ن ب د أ بها هذا الحفل آ ي ا ت من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا ف ض ي ل ة الشيخ القارئ ناصر الاكطامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الذين م ل آ م ن و ا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله و ا ت ق و ا الله إ ن الله سميع عليم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ترفعوا أ ص و ا ت ك م فوق صوت النبي ولا تجهروا ل و ل و ا ب ا ل ق و ل كجهل بعضكم لبعض ان ت ح ف ط أ ع م ا ل ك م و أ ن ت م لا تشعرون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 واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعبدتم ولكن الله احبب إ ل ي ك م الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم إ الكفر والفسوق والعصيان أ و ل ئ ك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم صدق الله حفلنا الكريم أ م ا ا ل آ ن فنترككم مع ضيوفنا لهذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة فالمقام مقامهما والمكان مكانهما فليتفضل الشيخ القارئ ناصر ا ل ق ط ا م ي صاحب الصوت الشجي الخاشع والتسجيلات ا ل م ع ر و ف ة كما فليتفضل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور محمد العوضي المشرف العام على مؤسسه ة ركاز العالمي ا ل ل بسم الله نبدأ ن ليتفضل فضيلة الشيخ ا ص ر القطامي ليلقي ك ل م ت ه ا ل س ل العالميه م ع ي شيخ طيب ك وبركاته م ورحمة نسمح بالوقوف الله س أ د ل ه س ا ء ك م أ ع ج ب ت ن كلمة الأستاذ ج ا فضلا عن صوته وكلماته الرائعة د عن صوته والتي قال في مطلعها هذه ا ل د و ح ة التي سمت ب أ خ ل ا ق أ ه ل ه ا و بنهضه اخلاق أ ه ل ه ا قبل ن ه ض ة عمرانها و ا ل ح ق ي ق ة أ ن هذا واضح ملموس ونقول اليوم أ ه ل ا ل د و ح ة ليسوا ب ح ا ج ة لهذا العنوان فهم أ ه ل الاحترام و أ ه ل الفضل و أ ه ل السبق فلهم منا جميعا جزيل الشكر والعرفان ا ل ح ق ي ق ة أ ن هذا الموضوع كما تحدث مع شيخنا و أ س ت ا ذ ن ا الدكتور محمد أ ن ه م و و ض عام ع م و و ض عميق ع م و ض و ع أيضا ل ه عناصر د ة ع وعده جنبات ممكن أ ن يتحدث فيها لكن دعوني واسمحولي ا أ ن أ ت ح د ث عن ج ز ئ ي ة من هذا الموضوع العظيم والموضوع الكبير المهم وهو أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا استطاع أ ن يحترم ذاته ف إ ن ه قد حصل على المفتاح ا ل أ و ل للنجاح في يوم من ا ل أ ي ا م كنت اصلي في المسجد كان المسجد مزدحم وكان صغير جدا حاولت الخروج بعد ا ل ص ل ا ة إ ذ بشاب يعني عليه اثار الحزن آثار ك أ ن هذا مهموم ما ألقيت له بالا يعني لم أكن أعرفه بعد أشهر في أحد فلما رأاني سلم ورحب ثم دعاني المجالس أجبت دعوته بعد أيام له أعرفه أشهر به دعوته معه ه الشوارع ورحب بقول وبقول بالا التقيت رأاني دعاني قال ألقيت أكن أحد لأحد أجبت أنا جلست لك سالفتي قصتي يعني في شيخ تدري بعد بعد لك الشاب يا جماعة كان في يوم من ا ل أ ي ا م ممن يعزف على العود وكان شاب صغير عمره في الثانوي تقريبا م ر ت ا ل أ ي ا م وبدا الشباب ي أ خ ذ و ن ه إ ل ى مناطق ب ر ي ة في الرياض يحاولون يعني ي ط ل ب و ا منه يعزف لهم تمر ا ل أ ي ا م ويمر أ ح د الشباب عليه فيطالع هذا الصغير بين هؤلاء ا ل ع م ا ل ق الكبار يقعد ي ع ز ف لهم وهؤلاء اناس يعني ل ل أ س ف كانوا من الناس أ ي ض ا الذين ليس عليهم ظاهر الخير ولا حتى جزءا منه فخاف عليه ف ب د أ يحاول يوصل ر س ا ل ة لهذا الشاب فانظروا ا ل ك ل م ة التي أ ل ق ا ه ا عليه مر من عنده وقال له يا عبد الرحمن وجهك هذا ما يصلح يكون في هذا المكان وجهك مو وجه عود وجهك وجه المسجد يقول تلك ا ل ل ح ظ ة أ ن ا ما استشعرت هذه ا ل ك ل م ة ما أ ل ق ي ت لها بال بعد أ ي ا م كنت جالس مع أ ص ح ا ب ي في الشارع يقول والله يا ج م ا ع ة ك أ ن م ا شيء نزل علي من السماء يقول صحوت ف ج أ ة قمت ولخوك اصحابي جواري قلت لكل واحد منهم اسمع والله لو تضرب الباب علي ه أ و تتصل علي ه أ و تكلمني ما يصير لك ش ي ء أ ط ي ب يقول فنقلبت عليه م ب ا ش ر ة وذهبت ا ل ل ب ي ت أ غ ل ق ت علي ه ا ل غ ر ف ة يطرق الباب علي ه والدي والدتي ما أ ر د عليهم يا عبد الرحمن طيب على اقل ل أ كل ما ياتي ويجلس على هذه الحال أ س ب و ع كامل إ ل ى أ ن شك الوالد أ ن الولد في مس في عين في سعر في نفس في شيء جايه شيء استطاع الوالد بهدوء ووالده رجل عاقل أ ن يدخل عليه ا ل غ ر ف ة قال ل ا وش فيك عبد الرحمن قال أ ن ا ما فيني شيء أ ن ا خلاص أ ن ا ما أ ب غ ى أ ح د قال طيب تبغاني قال أ ك ي د هو يبغاك قال طيب ما رايك أ ن ت خ ا و ر عمره ل أ و ل م ر ة يقول أ ب و ي ما قد يعني سما سبق قال لي صل يقول لي تصاحبت ه تذهب ب تذهب إلى قلت عمرة؟ عمرة؟ عمرة سفر يقول لي أن أنه أذهب أو ليس أسل د ر ي يقول ت ص مع والدي وصلنا الى م ك ة أ خ ذ ن ا ا ل ع م ر ة اغتسلت بعدها يقول شعرت بشعور أ ن عبد الرحمن مو عبد الرحمن السابق ما هي إ ل ا أ ي ا م و ا ل ل ه يا إ خ و ه ان هذا الشاب لا يفارق لا أ ق و ل الصف ا ل أ و ل لا يفارق المكان الذي بجوار المؤذن يعني حتى لو جاء يوم ولم تجده بجوار المؤذن اعرف أ ن ه مسافر أ و عنده ظرف أ و أ ن ه غير موجود في الحي تمر ا ل أ ي ا م وكنت ع ا ئ د ض من سفر أ و مكان بعيد ودخلت إ ل ى الرياض ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ل ث ة فجرا و ر م ن عند المسجد المسجد مضاء أ ب و ا ب ه م ف ت و ح ة في سيارات الساعة ثلاث سيارات ا ل س ا ع ة ث ل ا ث ه بالليل و أ ذ ا ا ن الفجر ا ل س ا ع ة تقريبا أ ر ب ع ما الذي ساير؟ مريت على المسجد و أ د خ ل الحبيب عبد الرحمن ومع ث ل ا ث ة جالسين يقومون الليل ايش اللي صاير قال يا شيخ هذولي و زملائي السابقين أ ن ا ح ا و ل اني اقربهم من الخير فاضين بالليل ف أ ج ي أ ن اصلي وياهم كم ر ك ع ة وما كتب الله إ ل ى أ ن يؤذن الفجر تمر ا ل أ ي ا م يتخرج من ث ا ل ث ثنوية ة و ي أ ت ي ه ا ل م د ي ر ا ل م د ر س ة ولكن ي ق و لي افضل من هل في ب ا ل ك ت د ر س دراساتي ر ا تكمل بكل ل ي و س يا ل ل ه يا أستاذ أ ن ا لا أنا لي رغبة أريد ت و ظ ف ق ا ل من د ن ا ا ل م د ر س ة قال ت ولكن ظ ف ا ي و افضل من المدرسه ا ف ا ل أ ن ش ط ة ا ل ط ل ل ا ا ب أعجبت ي ة ف ك ر ة وخلال يا جماعة فصل دراسي يستقيم ويهتدي على يديه أكثر ث من ل اكثر ث ي ن شاب أ من ثلاثين شاب كان و ا من المقحطين من أ ص ح ا ب يعني التدخين من المقصرين ممن لا يعرفون المسجد كل هذا بفضل الله ثم ب إ ح س ا ن نيته ثم بسبب واحد أ ن ق ل ه لكم عن هذا الشاب عبد الرحمن كل من س أ ل ت ه إ ي ش اللي يعجبك في عبد الرحمن قال ا ش ي خ ي س ح ر ن ي ب أ د ب ه ي س ح ر ن ي ب أ خ ل ا ق ه مع أ ن ه لم يتعلم لم يدرس لم يتطور حتى في الدراسات العليا لكن هذا سر عظيم وهو الخلق ولذا رتب الله الجزاء العظيم على حسن الخلق ب أ ن يكون رفيق للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و في ا ل ج ن ة ما الدليل يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ق ر ب ك م مني مجلسا يوم القيامه ة ممكن يتبادل ذ ن ذهن أو دهن الأخت ان ل أ أ خ أ ق ر ب الناس مجلسا أ ك ث ر ه م ذ ك ا ه او صدقه او أ ك ث ر ه م ص ل ا ة أ و أ ك ث ر ه م عباده مع أ ن ه قد رتبت ا ل أ ج و ر ا ل ع ظ ي م ة على تلك ا ل أ ع م ا ل لكن تلمس اللفت العظيم ة في هذا الحديث أ ق ر ب ك م مني مجلسا يوم ا ل ق ي ا م ة أ ح ا س ن ك م أ خ ل ا ق ا ليش دكتور محمد ليش اخواني ليش اقرب الناس من النبي الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ج ن ة هم أ ح ا س ن الناس أ خ ل ا ق ا أ ل م يقل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الحياء لا ي أ ت ي إ ل ا بخير الحياء خير كله والله ما ر أ ي ن ا إ ن س ا ن ا يعتني بهذه إ ي ش يعتني ب إ ي ش ا ل ص ف ة لا يعتني بهذه العبادة. هي عبادة عظيمة العبادة عبادة تقرب بهذه الله إلى جل وكان ع ل الأيام جلسنا في مجلس ا في في يوم و من في ه كبير سن يتحرك ا ي يبدو ل أ ن ه كان نوعا ما مقعد إ ذ ا أ ر ا د عزك الله د و ر ة المياه ي أ ت ي ب ص ع و ب ة و كان عنده شاب ابنه شاب اسمه نسيت اسمه الان آ ن ك هذا الشاب يعني ت ش ا ه ما عليه ز ي م ا الخير او العباده او أننا د ا ي م في الصف ا ل أ و ل لكن الشاب هذا ك أ ن ه تعدى السن يعني ك أ ن ه وصل العمره تقريبا إ ل ى خمسه وثلاثين سته وثلاثين فاقول يا فلان متى نشوف عيالك يقولي إ ن شاء الله قريب يا شيخ إ ن شاء الله قريب ف م ر ة مرتين ثلاث ا ل ح ق ي ق ة ما أ خ ف ي ك م خطر في بالي أ ن عنده م ش ك ل ة أ و ضائقه م ا ل ي ة وتمر ا ل أ ي ا م و أ س أ ل أ ح د أ ق ا ر ب ه ليش ما ت ز و ج كاتب الصدق يشيخ يقول والله ما أ ت ز و ج حتى لا ت أ ت ي ز و ج ة تشغلني عن والدين احنا نسمع كثير في بعض ا ل أ ح ا د ي ث أو ب عن ض ا ا ل م و بعض من وفقهم الله للتذلل وخفض الجناح والذله لوالدين لكن أ ن يكون من بيننا ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه ت أ ث ي ر أ ع ظ م لا أ ظ ن ك م تصدقون أ ن ه يدخل مع والده إ ل ى د و ر ة المياه وينظفه بيده ليس بقفاز فيقول ل ي ا ذ ا ط ب ع على ا ل أ ق ل البس قفاز يقول الشيخ ت د ر ن هذه ا ل ن ج ا ة وهذا ا ل أ ذ ى اعزكم الله واجلكم يمكن هو الذي دخلني ا ل ج ن ة أنا أعرف يا شيخ أ ن ا أ ع ر ف ترى ما عندي أ ع م ا ل ص ا ل ح والله إ ن ي مقصر في ا ل ص ل ا ة أ ن ا مقصر في عباداتي أ ن ا أ ع ر ف من أ ن ا لكن والله إ ن ي أ ر ج و ب إ ز ا ل ة هذه ا ل ن ج ا س ة من والدي عزكم الله ان ل ل ه أ يغفر بها ذنبي يا ج م ا ع ة لما سمعت هذا الكلام ترى الكلام صعب صعب قوله سهل لكن تطبيقه والله صعب صعب قبل شوي خ و ن ا جهاد لما ذكر أ ب ي ا ت الوالدين بعضنا ت أ ث ر ويمكن ا ل أ خ و ا ت ت أ ث ر اكثر و بعضنا من هو بعيد عن والدتي ربما ت أ ث ر أ ك ث ر انتهت ا ل أ ب ي ا ت ربما قل هذا المنسوب كان من أ ح س ن ن ا الدكتور محمد و ب ا ش ر ة أ خ ذ الجوال وكلم و ا ل د ت ه ق د ا م عيني شكلك ش ي ء ض ح ت ن ا عند الرحمن ل ا ل ر ح ي بسم الله الرحمن الرحيم ح ق بسم ا ل أ ب ي ا ت أنا أ و ل ش ي ء بسم الله الرحمن الرحيم هذا م بسم ا يا غ ة شخص ب الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسولك الكريم محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن يعلم الله أ ن ا مسرور جدا و إ ذ ا الشيخ قال أ ن ا بوقف أ ت ك ل م ف أ ن ا من الفرح بدي أ ت ك ل م و أ ن ا أ ط ي ر لكن ما في ط ا ق ة ل أ ن مثل ما تفضل الذات ع ب ا ر ة عن بدن فيه أ ر ب ع جواهر النفس جوهر الفؤاد جوهر العقل جوهر ا ل ر و ح جوهر يتكون ا لما ذ ا ت ف ل سمعت ا ل ق ص ي د ة أ ب ي ا ت ه ا ب ا ل م ن ا س ب ة أ ن ا أ و ل م ر ة أ ج ت م ع بالشيخ القطامي والمنشد اليافعي حتى وهو جالس على ا ل أ ق ل القطامي شايفه أنا بين. لكن اليافع ما أ د ر ي ع ن قلت ما شاء الله هذا لبسه جديد من هو ما أ د ر ي ف سبحان الله هذا المجلس ع ر ف ن ا على ا ل أ ح ب ا ب ولكن اهنيك مثل ما أ ه ن ي الشيخ الفاضل على انتقاء الكلمات والنشيد الهادي اللي ما يطلع احيانا نصير نسيد نقرب النشيد من الغناء نحن يجب أ ن نقرب ونسحب ا ل ج م ا ع ة أ ص ح ا ب الغناء إ ل ي ن ا ف أ ر ج و إ ل ى هذه المعادله أ ن تراعى ما قدرت أ ن ا رح تتنعش يوم فرنسا رجعت يومين وجيت ث ل ا ث ة ا لفات ل الرياض واليوم يعني ب ك ر ة راجع فالكلمات مالت ا ل أ م يعني زلزل حقيقي فعلى طول ق ل ن ا خناخذ ل اجر فلما كلمت ما أ قدر أ غ ل ق التلفون وشفتوني و أ ن ا ماشي أ ت ك ل م بالتلفون يمكن ان ي ق و ل ا ل ج م ا ع ة ما قاعد ي ق د ر ن ا ولازم يحترم ذاته لكن هو عشان ل ا ل و ا ل ف ه فسامحونا يا اخواتي ولكن ش يقول ا لك مصورة هذا هو المشهد وكان م ك و ن هناك اشخاص ل يقول لك هذا هو المشهد وكان ل يكون هناك اشخاص يقول ا لك هذا هو المشهد وكان هناك اشخاص يقول لك هذا هو ا ل م ش ه ا كان معاي من الرياض من يومين ا ل أ خ ي ر ه ا د ي ما تسمع لها صوت هذه هذه حتى لما سافر يدرس برا أ م بكت عليه بكاء مرا و ا ل أ م عندما تبكي على ولد من أ و ل ا د ه ا لفراقه يهنيه ل يهنيّة له, يهني له. تقول عمره ما رفع صوتها عمره ما سمعت ل ه ك ل م ة م ز ي ن ة عمره ما قلت لا ه ل تسوي شيء إ ل ا يعني شيء عجيب حتى ولكن في ا ل م د ر س ة أ ق و ل ل ه ا نوال حسام يسولف قالت لي سلم بس مينكت ما شاء الله لك قلت لك ب ا ل م د ر س ة أ ق و ل لك يسلام عليكم يا س ي ر ة عليكم السلام يمشي قلت ل ه اخر آ مره آه سولف اليوم حسام قال لي بس ك ل م ة و ا ح د ة وقالت لك ل م ة بهدوء قلت ل ه ا يسولف كان قليل ا يوم عطاست قلت الحمد لله فالتفتلي قال لي ا ل حمد الله وراح كمل ب هدوء لكن واحد منهم ما ن ذ ك ر اسمه هذا يلاعوز جدته اللي توكلمتها اقول لها ي م ي ن بدر ما يمر علي أ س ب و ع ي ن مو شايفتها معقوله يمه ما شفت اقول لها بدر ي ويلك انت وين رايح ا مو مر على جدتك من أ س ب و ع ي ن والله زعلان يعرف يلفها لف دش البيت عليها ويطب على ر ي ه ا ب ط ر ي ق ة ت م ث ي ل ي ة الا الحس اريلك يا يمه قاعد الا الحسها ا ا ا ا ا شيء عجيب وتحب ه وتلمه وكذا هذه أ س ر ت ر ا ح م ي ة نرجو أ ن تستمر يا ج م ا ع ة هذه علاقات ع ظ ي م ة نرجو أ ن تحيا في نفوسنا اليوم الغرب نحن اليوم ن ت ب الغرب د حاجة اليوم ا نسكني أطير قبل ل يا ج م ا ع ة أ ن ا جاي من فرنسا جاعدين يزيدون من فرنسا و أ ل م ا ن ي ا بناء المساكن ا ل ج د ي د ة وعندنا نتاجر الكويتي قال نحن مستفيدين بناء ل أ ن ا ل أ س ر ة ا ل غ ر ب ي ة أ س ر ة ت ع ا ق د ي ة أ س ر ت ه ا شروط تبادل قانوني هناك اسر ت ر ا ح م ي ة اسر م م ت د ة الجد ي س أ ل عن ا ل ح ف ي د الرابعه وينه وشخباره و أ س ى صحته هناك ما يدرون عن بعض بل في زهد فلازم تسوي بيت و ش ق ق و غ ر ف ص غ ي ر ة كلها ب ا ل أ ز ر ا ر لان الرجال ع م ر ه ت سعي ن ما يمشي كل شيء م ك ي ن ه شيله السريرين ضعج من نفسه مافي تراحم مافي حد يسال عن الثاني هذه حياتهم احنا يجب أ ن نعيش في احترام من التنظير إ ل ى الواقع العملي ومن ا ل آ ي ا ت ا ل ج م ي ل ة التي نسمعها و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ع ظ ي م ة التي نعيشها إ ل ى تفاصيل حياتنا ا ل ي و م ي ة وكم كانت ا ل ص و ر ة ا ل ج م ي ل ة التي ش ا ه ت ه ا اليوم ان هناك واحد من اخواننا الذين يعملون في كنس الشوارع في هذا العمل واقف يم ا ل أ س ر ة هذا لابس ب د ل ة وهذا لابس صوب شعبي وهذا لابس كذا كلنا أ ه ل و ا س ر ة ا ج ت م ا ع ي ة م س ل م ة و ا ح د ة شكرا. شكرا الحقيقة、ها. ح ق ي ق ة أ ن الموضوع له ت ك م ل ة و ا ل ق ص ة لها ت ت م ة هذا الشاب الذي كان حريص على ا ل ع ن ا ي ة بوالده لما قال ل هذه ا ل ق ص ة قلت والله أ ن يفتح الله على هذا ا ل إ ن س ا ن من فتوحاته أ ن ا ما أ د ر ي م ا يصير له لكن ه ل والله من باب إ ح س ا ن الظن بالله أ ن يوفقه الله وتمر ا ل أ ي ا م و ي ج ي ن ي واحد بعد ا ل ص ل ا ة في المسجد يسلم عليه الوجه ما هو غريب قال عرفتني كنت ولله ا اني, اني عرفت بس ما أ د ر ي من أ ن ت قال تذكر ش ي خ فلان اللي بحي الفلاني كنت تجيني عند الوالد لا إ ل ه إ ل ا الله يا خ وجهه ا ن و فيه من النور ما تسر برؤيته وجه ملتحي وجه طيب وجه بشوش ايش اللي صار قال ابشرك يعني بعد طبعا أ ن ا تزوجت وجاني أ و ل ا د طبعا بعد ما توفى والده أ ظ ن يعني ب ف ت ر ة تزوج ثم وفقه الله حتى يهدايه والله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى ن ع م ة الهدايه أ ع ظ م ما يوفق له العبد لكن ما المفتاح الذي وفقه الله إ ل ي ه بهذا بره لوالده وعنايته به واحترامه لهذه ا ل ق ي م ة ا ل ع ظ ي م ة في يوم من ا ل أ ي ا م في أ ح د مكاتب الجاليات مثل مكاتب ضيوف قطر أ و فنار جاء شخص يريد أ ن يسلم قالوا ليش تعمل قال أ ن ا أ ع م ل في كنس الشوارع يعني في ا ل ب ل د ي ة في ا ل ن ظ ا ف ة عفوا قال أ ن ا أ ع م ل ن ظ ا ف ة لكن في النادي الفلاني قال طيب ممكن نتعرف على سبب إ س ل ا م ك قال أ ن ا و أ ن ا اشتغل في النادي أ ش و ف اللاعب الدولي ما راح أ ق و ل اسمه الفلاني وسمعت أ ن ه أن عقده بخمس وعشرين مليون ريال سعودي و أ ن هذا اللاعب توقعت أ ن ه ما يسلم على احد ويخاف من ا ل ن ا ف س يحرجونه ع ن ي ي و أ ر ا ه لما ت أ ت ي ا ل ص ل ا ة أ ن ا وهو في مكان واحد قالوا كيف قال أ ن ا لما تصف ا ل ص ل ا ة يأتي في الصلاة اصف ل بجوار هذا اللاعب الدولي وجنب المدرب الفلاني وجنب رئيس النادي ا ل أ م ي ر الفلاني وقلت هذا الدين دين ينبض بالعمق ا ل إ ن س ا ن ي ب ا ل ر ح م ة ب ا ل ش ف ق ة باحترام الذوات بتقدير ا ل إ ن س ا ن لذاته وهذا أ ي ض ا شيء في شريعتنا ف ب و ا ب ة ا ل أ خ ل ا ق و ع ب ا د ة الخلق و ا ل أ خ ل ا ق هي من أ ع ظ م ما يوصل ا ل إ ن س ا ن إ ل ى رضا رب العالمين جل وعلا ولذا أ ن ا كتبت بعض ا ل أ ش ي ا ء لعل منها من م ا ي ع ي من المواقف أ ي ض ا التي في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و في مواقف ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ترسخ يا ج م ا ع ة عندنا هذا الموضوع يعني تجعله يعني من أ ع ظ م ترى ما يجعلنا نحترم ذواتنا أ ن ن اصل هذا الموضوع ما نتوقع أ ن هذا الموضوع لا هو ع ب ا ر ة هذه يعني ثقافات ش ع و ب ي ة فبعض الثقافات ا ل ش ع و ب ي ة يحترمون وهؤلاء لا من طبائعهم غير ذلك لا أ ن ت كمسلم و أ ن ت ك م س ل م ة هذا متجذر و م ت أ ص ل في شريعتنا أ و ل سبب يعينك على, تأصيل هذا الأ... على حصول هذا ا ل أ م ر أ ن تؤصله في نفسك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و بل رب العالمين يؤدب عباده ويؤصل فيهم هذا الخلق العظيم تعرفون ابو بكر رضي الله عنه معروف عنده ابن أ خ ت اسمه مصطح, مصطح. ممن نال من عرض عائشه ة أو خاض ض في ع ر ا مع المنافقين الذين خاض و ا في عرضها وكان جهلا منه رضي الله عنه وكان أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه ممن ينفق على مصلح يعني كيف ينفق عليه يعني هو ا ل ل ي الان يتولى رعايته ورعايته بالمال وغير ذلك فلما نال من عرض ب ن ت ه حبس عنه هذه ا ل ن ف ق ة ف أ ن ز ل الله جل وعلا ولا ي أ ت ل ي أ و ل و الفضل منكم و ا ل س ع ة أ ن يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا أ ل ا تحبون أ ن يغفر الله لكم والله غ شوف ت أ ص ي ل هذا الموضوع لما نزلت هذا ه ل آ ي ة وسمعها و ط ق ت بسامع أبي ب ك ر رضي ترى الله عنه قال لا والله وأعاد نفقته على هذا بلى على عنه نفقته مصطح خ ل ق عظيم ما يستطيع عليه ا ل إ ن س ا ن انا لما ينال ا ل إ ن س ا ن من عرضك ولا من عرضي ثم اقول لك لا أ ع د علي ه نفقته أو إصفح عنه ل الامر يستطيع إ إلا ن المعاني العظيمة ولا أعظم من وسنة تأصلت تأصيل كتاب أعظم العظيمة ولا الله فيه هذه س و ل صلى ه الثاني ل عليه وآله وسلم الأمر ل ه ا كيف نشيع هذا الاحترام بامتثاله أ و ل ا ً كيف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و أ ك ث ر ما نقل عن المشاهد ا ل ف ع ل ي ة ا ل ت ط ب ي ق ي ة و أ م ا المشاهد ا ل ق و ل ي ة يعني السنن ا ل ق و ل ي ة كانت هي نسبتها أ ق ل مما نقل من السنن ا ل ف ع ل ي ة ا ل ت ق ر ي ر ي ة يدلنا هذا على إ ي ش على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحرص على إيش على ا ل د ع و ة باللسان فقط بل كان صلى الله عليه وسلم هو أ و ل من يبادر أ ع ط ي ك م مثالين سريعين ا ل أ و ل في ا ل ح د ي ب ي ة لما حبس عن العمره و أ ر ا د أ ن يعود ويقضيها في العام القادم هل رضي ا ل ص ح ا ب ة إ ط ل ا ق ا ً بعضهم لم يرضوا ف أ ر ا د أ ن يحل صلى الله عليه وسلم فلم يرضوا وكان منهم عمر رضي الله تعالى عنه كيف رضوا ذهب صلى الله عليه وسلم و أ ش ا ر ت عليه أ ح د زوجاته وحلق ر أ س ه عليه الصلاه والسلام فحلق كل من معه الموقف الثاني لما كان مسافرا ً و أ ر ا د الفطر ل أ ن ه يقرر صلى الله عليه وسلم أ ن ه ليس من ا ل ب ر ا ل ص ي في ا م ف ي ا ل س ف ر ف ي ق و ل يجما ا ع اصفر نحن ا ل يوم ل م ا ت ذ ه ب مع والدك أ و والدك ي س ف ر في رمضان أ و و هي صايم ة تقول يوم ا ف ط ر ي و لا يبوي ا ا ف ط ر ي ق و ل ل ا ل د ى بلاجر ا ا ل أ ج ر على قدر ا ل م ش ق ة لكن ي أ ن ا ما ا س ت ق ص د ه ذ ه ا ل م ش ق ة ما أ ذ ه ب و أ ع م ل في رمضان و أ ت ع ب ع ش ا ن أ ح ص ل على م ش ق ة ح ت ى ي ز د ا د ا ل أ ج ر لا المقصود أ ن ه إ ذ ا حصلت ا ل م ش ق ة يعني عرضا ً ف إ ن ه يؤجر ا ل إ ن س ا ن طيب الانسان ما فهم هذا ويقول لا أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ص و م كما افعل بعض الصحابه رضوان الله عليهم و النبي صلى الله عليه وسلم يريد لهم أ ع ظ م ا ل أ ج ر ليس من البر الصيام في السفر و إ ن الله يحب أ ن ت ق ت ر خ ص ه طيب دعاهم وانظر يعني هو ا ل ح ب ي ب صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن يدعوهم ينصحهم يوجههم لكن النفوس أ ح ي ا ن ا ً تحتاج إ ل ى ما يدفعها ما هو المفتاح الذي دفعهم رفع صلى الله عليه وسلم كوب اللبن شربه ف أ ف ط ر كل منه فالموضوع يا ج م ا ع ة موضوع مهم كيف نحصل على هذه المنحه ا ل ع ظ ي م ة منحه احترام ا ل آ خ ر ي ن منحه احترام الذات أ و ل ا ً ب ت أ ص ي ل ه ا اثنين بامتثالها واقعا عمليا أ ل م يقل الله فبهداه مقتدر ثالثا بتبني المواهب تعالوا يا جماعه يا مدرسين تعالوا يا مؤسسه شفعيد تعالوا يا مؤسسه راف تعالوا يا مربيات تعالوا يا مربين تعالوا يا أ و ل ي ا ء ا ل أ م و ر تعالوا بنا جميعا نتبنى هذه المواهب عبد الرحمن السديس هو إ م ا م الحرم كما تعرفون لما ي أ ت ي إ ن س ا ن ا ل آ ن تقول له يا بني احفظ ا ل ق ر آ ن خ ل يذهب ك تكون أو المنشاوي مثل مثل الشيخ السديس المشهد م ب ا ش ر ينتقل من الدوحة الى د و ح ة إ ل م ك ة وينظر إ ل ى عبد الرحمن السديس الذي يحمل ا ل ش ه ا د ة ا ل ف ل ا ن ي ة والمنصب الفلاني ولم يصل إ ل ى هذه المناصب إ ل ا بعد ثلاثين عاما من إ م ا م ت ه للحرم يقول بعيد يا أخي نقول المشوار لا تعالي هذا جدا باختصار صعب نحن حتى تكون مثل فلان أ و فلان لا تنظر له حينما وصل وانظر له كيف ب د أ عمر ه 12 س ن ة تعال يا بني ف ر ع ب د الرحمن السديس حفظ ا ل ق ر آ ن وعمر ه 12 س ن ة ا ب د أ من ا ل آ ن عمرك سبع ثمان تسع عشر اشداش كافي سبع سنوات حتى تحفظ ا ل ق ر آ ن حتى ب إ ذ ن ل اتوفق لمثل ي هذا المكان فتبني البواهب أ م ر عظيم لا يوفق له كل أ ح د ولما نجي لكل م ن ف ي ا ل ص ا ل ا ل آ ن نقول ت ب ن ى ا ل م و ا ه ب قد لا يستطيع الجميع لكنه يشار إ ل ى بعض الناس الشيخ عائل الشيخ علي الشيخ خليل شيخنا اخونا ل أ جهاد من حوله الدكتور محمد بمثل هذه المواهب هذه في ا ل ج ا م ع ة في العمل في الكليات في المدارس حتى في البيوت قبل ث ل ا ث ة أ س ا ب ي ع جاءني شخص يتحدث ا ل ع ر ب ي ة بشكل صعب جدا قال لي يا شيخ أ ن ا اسمي أ ب و ناصر أ س ت ر ا ل ي أ ع م ل مدير ل أ ح د المصانع في الرياض قلت مرحبا تفضل ورجل ملتحي وجهه كل ه نور قال أ ن ا عندي ابني ناصر ورامي هذا عمره تسع سنوات عفوا هذا عمره احد عشر س ن ة والثاني عمره ثلاث عشر س ن ة سيختمون ا ل ق ر آ ن يوم ا ل أ ر ب ع ا ء القادم في البيت وسويلهم ح ف ل ة ل ل خ ت م ة أ ر ي د ك تحضر أ ن ا اعرف أ رجل توقعته يمزح توقعته يبالغ توقعته يختم و تلا و نظرا يعني والله يا ج م ا ع ة حضرت بعد العشاء بيت متواضع جدا في الدور الثاني لكن في ه من الراحه ا ل ن ف س ي ة ما أ ل م س ه حتى هذه ا ل ل ح ظ ة ا ل أ م خ ا ت م ة لكتاب الله و حافظه ل ا ا ل أ ب و الاب والابن ناصر و ا ل أ ص ر منه رامي و ابنتين ص ف ي ة و ام و خديجه صغيرات جدا على س ت سبع سنوات و ا ل أ خ ر ى على ث م ا ن سنوات وصلوا الصغيرات إ ل ى س و ر ة الرعد و هؤلاء ختموا ا ل ق ر آ ن و ب د أ و ا يختمون من ا ل ز ل ز ل ة حتى الناس ثم الثاني من ا ل ز ل ز ل ة حتى الناس ثم كل من في المجلس يشهد على إ ج ا ز ت ه م ثم أ ت ت البنتين الصغيرتين و ق ر أ دعاء ختم ا ل ق ر آ ن بصوت مرتل جميل وخاشع والله يا إ خ و ة أ ن تلك ا ل ل ي ل ة ق ر ت شوقا وفرحا وتمنيت كما تتمنون ا ل آ ن أ ن يوفق أ ح د أ ب ن ا ئ ن ا لمثل هذا الشرف العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا تبني مثل هذه المواهب هو الذي يقودنا أ ي ض ا لمثل هذه ال ال ال المكاسب ا ل ع ظ ي م ة في البيت على سبيل المثال لما يبادر الابن إ ل ى خلق عظيم لما يا اخي بس ينادي ابوه يقول لبيه سم امر يجب أ ن أ ك ا ف ئ ه أ ن ا أ ن ت لو تفعلها ح مع السائق وتعطي ه م ك ا ف أ ه ع ش ر ريال إ ذ ا قال بس ع و د ة يقول سم لبيه أ ب ش ر امر لا تعوده يقول مثلا ها طيب لا ت ع و د الابن م ب ا ش ر ة أ ن كل ما ن د ي ت ه طيب خلاص ابجي ا ل آ ن ع و د ة أ ن يفز ل أ ن ه بهذا هو يبادر إ ل ى ج ن ة عرضه السماوات و ا ل أ ر ض ل أ م ر و ا ل د ي ب و يبدو يبدو يبدو ي ب ت ب ن ي ك لمثل هذه ا ل م و ا ه ب و ت ط و ي ر ه ا على هذا الخلق ا ل ع ظ ي م ر ا ب ع ا ً مما ي ع ي ن على ب ن ت ش ا ر و يبدو ي ل د و يبدو يبدو يبدو يبدو ي ب ل و يبدو ب د و ي ب ل و يبدو ب د و ي ب ل و يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو د و ي و يبو يبدو يبو يبو يبو يبدو يبو يبو يبو يبو يبو ي ب قد يتناسى ل ح ظ ة ب ل ح ظ ة يوم بعد ساعتين ينقص اشرف المائه هكذا المواقف يا إ خ و ة لا تذهب من ا ل ذ ا ك ر ة المواقف ترزق في العقل الباطن و لا أ د ل من مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و مع صحابته أ خ ت م بموقف أ ب ي محجن صحابي مثل حال بعض الناس اليوم اللي يحب الخير ويحب الدين لكن عنده ميل ل ل ش ه و ة عنده تقصير كان مبتلى بشرب الخمر هذا في درس أ ن الله عز وجل ينشر ع ي ي ن أ م ا م العباد ان ترى في أ ن ا س يحبون الخير لكنه مبتلين بهذا اجعلوا أ ب و محجن قدوه لكم فيما سيفعل لا فيما فعل تمر ا ل أ ي ا م ي س ت ن ه عمر بن الخطاب ل ك ث ر ة شرب ه الخمر ويقيم عليه الحد إ ل ى أ ن سجن في ا ل ق ل ع ة حصلت م ع ر ك ة ا ل ق ا د س ي ة نزل سعد بن أ ب ي وقاص يريد أ ن يشارك في ا ل م ع ر ك ة أ ص ا ب رجله أ م ر ما يعني تعب رجع إ ل ى ا ل ق ل ع ة و أ ص ب ح ت رجله ث ق ي ل لا يستطيع ا ل ح ر ك ة في م ع ر ك ة ا ل ق ا د س ي ة ا ل آ ن تخيلوا المشهد ق ل ع ة سعد بن أ ب ي وقاص فوق جالس على مثل هذا المكان على مثل ينظر إ ل ى س ا ح ة ا ل م ع ر ك ة في ا ل أ سجن ف في ل س ا ل ق ل ع ة أ ب و محجن وفرس سعد بن أ ب ي و ق ا س التي اسمها البلقاء م ر ب و ط ة في أ س ف ل ا ل ق ل ع ة ز و ج ة سعد بن و ق ا س تدور في القلعه ة ب ذ ه الصورة مرت على أ ب ي محجن في السجن أبو محجن يسمع صهيل الخيول ويسمع سليل ا ل ص ي و ف تحركت عند هذه المشاعر ا ل إ ي ج ا ب ي ة فتحرك احترام الذات الناس اليوم يجاهدون في سبيل الله الناس ا ل آ ن تصلي التراويح الناس ا ل آ ن جالسه تصلي ص ل ا ة العشاء والفجر ل ا و أ ن ا خايب على حالي ونايم في الفراش أ ن ا ا ل آ ن جالس أ ف ط ر في السر في رمضان والناس كلهم صائمين يتقربون إ ل ى الله فتحركت عنده ه ذ ا المشاعر ما الذي فعل جاء و ب ا ش ر ه واتخذ قرارا حاسما ونادى ز و ج ة سعد وقال هل لك أ ن تطلقي سراحي و أ ن أ ج ا ه د على فرس سعد البلقاء ف إ ن قتلت فذاك ما ترجون وما أ ر ج و يعني أ ن ا أ ب غ ى ا ل ش ه ا د ة و ف ر ص ة أ ن ك م تفتكم مني ترتاحم مني ف ر ص ة خلاص جاني الموت بدل ما تقومون الحد أ ن ا اموت وان ولك علي عهد ان جوت ان اعود وان اضع يدي في القيد الموضوع صعب ا ل آ ن رجل س ج ن ه الحاكم أ و ولي ا ل أ م ر و ت أ ت ي ز و ج ة الحاكم بالخفيه تخرجه ب د أ ت تفكر تتراجع تقرر و أ ل ح عليها و ك أ ن ه وجد في نفسها م و ا ف ق ة ف أ ط ل ق ت سراحه وقيده و أ ع ط ت ه إ ي ش فرس ا ل ولي ا ل أ م ر فرس القائد فرس يعني رئيس ا ل أ ر ك ا ن ا ل آ ن يعني تخيل ان يعطى ا ل د ب ا ب يقول ر ي الله جاء ويحقق رئيس ا ل أ ر ك ا ن م و ق ف كان صعب خرج أ ب و محجن وماذا فعل جعل على وجهه لثاما ن ه ذ ا لماذا جعل على وجهه ل ث ا م ن أ ن ا معي كتاب ب ا ل م ن ا س ب ة أ خ و ا ن ي يقولون انتهى الوقت ولما إ ذ وقفت مطار جريد、طيب. هناك ن ق ط ة ب س م ه م ة لماذا جعل اللتام على وجه الذي سيجيب سيعطيها ج ي ي ب س هذا كتاب حوار ليما الشيخ صالح المغامس ي أ ك ث ر من مئه م س أ ل ه ق ر آ ن ي ة يلا من نصيب من بدون ما ياتي تفضل ل شيخ ولماذا اعرف ودي طيب هذا واحد تفضل اثنين تفضل تفضل تفضل حبيبي تفضل لا أ ن ت تفضل ولا خ ي اجاب حتى إ ي ش أ ع د لا أ ظ ن هذه إ ج ا ب ة صحيح تفضل أ ي ض ا وارد،, وارد لكن عشان ما تكثر علينا قريب من هذا كلكم تستاهلون ه ا ش ي انظر الى الامر الثاني لاحظوا من صدقه مع ن ف س ه يا اخوان ترى قادر ياتي ا ل آ ن ويكون يعني غير ملثم ويقول شوفوا أ ن ا اللي قتلت أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م و أ ن ا اللي بفضل الله انتصرتم بعد ذلك ويعني انت هذا الجزائي تضعوني في السجن قادر ل ما هو قادر بل ف ر ص ة ذ ه ب ي ة أ ن يثبت جدارته لكنه مثلما قال ا ل أ خ ر غ ب ة أ ي ض ا في إ خ ل ا ص العمل بينه وبين الله شوف تقدير الذات شوف ا ل ق ي م ة ا ل ع ظ ي م ة حينما يصدق ا ل إ ن س ا ن مع نفسه لا تهمه ا ل أ ض و ا ء ولا يعني ا ل ش ه ر ة ولا ا ل إ ع ج ا ب بالنفس ولا و ي ن حطوني ولا دائما المشهد اللي يكرره الدكتور محمد أ ن ا عندي صوري في الشارع ولا مدري مين ولا فلان ولا ج ب ت ن ي على د ر ج ة أ و ل ى ولا حطتوني في الفندق الفلاني ولا تطلعت اسمي في ا ل ج ر ي د ة قبل اسم فلان يا جماعة حينما يقدر جماعة الإنسان ذاته ويعرف ح ق ي ق ة ما بين جنبيه والله لا تهمه من هذه ا ل أ م و ر فضل ا ل أ خ ا لي قال ا ل إ خ ل ا ص و أ م ر ثالث دعا ربما دعا ابا محجل لمثل هذا وهو إ ي ش ا ل إ خ ل ا ص ا ل أ و ل والثاني إ ي ش حتى أ ي ض ا لا يفشي السر وحتى لا يفتن فيه الناس والثالث يلا كتاب فضل هذاك يا محمد اذا عرفه القائد ربما ينحت ى قائد ا ل م ع ر ك ة ربما صارت أ ي ض ا مشكله اكبر الشاهد انتهت ا ل م ع ر ك ة و س ع د ا ل آ ن على ا ل ق ل ع ة وينظر إ ل ى الناس وينظر الى هذا الفارس الملثم ويقول الضرب ضرب أ ب ي منحجن ولولا أ ن البلقاء يعني في ا ل ق ل ع ة لقلت هذه فرس البلقاء كل واحد يعرف سيارته ويعرف خيله ويعرف جمله انتهت ا ل م ع ر ك ة وكانت ا ل غ ل ب ة للمسلمين عاد أ ب و محجن وانظر ا ل و ف ا ا ء ب ل ع ه انظر ل ل ق ي م ة ا ل ع ظ ي م ة وجعل القيد في يديه وربط الفرس ع سعد تهنئه بالفوز يعني مشغول مشغول د ووجدته مشهد تهنئه رأيت باله بالفوز بإيش غريب يا قال مشغول مشغول فرس تقاتل ك أ ن ه ا فرسي و ضرب ك أ ن ه ضرب أ و ي محجن قالت مدامك يعني شكيت تعال قلت ا ل س ا ل ف ة ترى اللي صار كيت و كيت و كيت سعد لم يتصور أ ن إ ن س ا ن ولا م ؤ ا خ ذ يعني ف يعرضنا إ ن س ا ن سكار إ ن س ا ن دائما يعني راي مشاكل و راي تقصير أ ن تتحرك في هذه الروح ا ل ع ظ ي م ة و يصنع ما صنع ونحن حينما لا نحترم ا ل آ خ ر ي ن صدقوني لن نجعل لهم ف ر ص ة ل إ ح س ا ن تحسين صورتهم اجعل ل ف ر ص ة ل ل آ خ ر حتى يعني تقربه منك لما قيل للامام ب ع ض ا س ل قيل ف أ ح م د أن أحد يقول ان ل ل يقول س ف ي أ ت س ع ة أ ع ش ا ر ا ل ع ا ف ي ة في التغافل يعني ك أ ن ك ما دريت قال بل ا ل ع ا ف ي ة كلها في التغافل حان اجعل ف ر ص ة ل ل آ خ ر اجعل له ف ر ص ة لابنك ك أ ن ك ما تدري ك أ ن ك ما تدري أ ن ه أ خ ط ا ك أ ن ك ما تدري أ ن ه يدخن و ا ب د أ اغرس في هذه المعاني ا ل ع ظ ي م ة احترامك لذاتك تقديرك ل... ل... لما بين جنبيك يساهم أ ي ض ا في ا ع ا د ة الناس ما الذي صنعه سعد ودعونا نختم ذهب إ ل ى أ ب ي محجن أ ط ل ق سراحه وقال كلمته ا ل م ش ه و ر ة والله لا أ ض ر ب ك عليها بعد اليوم قدمت لنا خ د م ة يجب أ ن اكافئك بمثل ما قدمت وهنا يظهر أ ث ر هذه ا ل ف ر ص ة التي أ ع ط ي ت ا ل ف ر ص ة ا ل إ ي ج ا ب ي ة أ ع ط ي ن ي ف ر ص ة يا أ خ ي أ ك ر م ن ي اجعلني أ ق د م اجعلني أ ب ي مواهبي اجعلني يعني احترمني على ا ل أ ق ل كل يوم أ ن ت فاشل أنت, انت دائم تغيب أ ن ت ت أ خ ر ولما قيل بعض طلاب د ا ئ م ا ا ل ر س ا ل ة والسوابق لماذا أ ص ب ح ت سارق قال أ ب و ي من يوم الصغير يقول تعالي حرامي يكبر يقول أ ص ل ا من يوم الصغير وانا حرامي يعني فرقت كبير ولا صغير أ ن ا حرامي حرامي أ ص ل ا فقال لا أ ض ر ب ك عليها بعد اليوم أ ع ط ا ه فرصه ع ظ ي م ة وهنا الشاهد ما, ما, ما, يعني ما هي ر د ة فعل أ ب و محجم بعد ذلك قال و أ ن ا والله لا أ ش ر ب ه ا بعد اليوم ا ل م ع ا د ل ة تقول احترم ا ل آ خ ر ي ن يحتلون الله بارك جزء... جزا الله الشيخ انا الشيخ ناصر على ما قدم قبل أن ننقل قاعد حق بأطفال جنبها تنتبه الباقيات الميكروفون إلى الشيخ محمد العوضي الأخوات الطفل عليه لن الأخوات الله أن أتت أو نرجو من الأخوات من أتت بأطفال معها الطفل جنبها أو تنتبه عليه يسوي إزعاج حق الأخوات وجزاكم الله خيرا محمد يسوي طبعا ً كما نذكركم إن شاء الله بعد ك ل م ة الشيخ الدكتور محمد العوضي هناك يعني لقاء آ خ ر مع ا ل منشد جهاد بلتفضل、الشيخ. بسم يجب بإذن نبدأ الشيخ الله الرحمن الرحيم إحنا اليوم عندنا توزيع جوائز وفعالية ختامية. يجب أن يعني ما أنطول عليكم أنا راح أختصر بإذن الله وعلشان اليافعي ليلة يعطلها لا لا الله توزيع ختامية أختصر عندنا جوائز ما أنا أخونا شوية أني يذكره نسمع رح نحن نحن عنك لا الله يسلمك الله يخليك, الله يخليك يا غالي من أ ي ن أ ب د أ أ ن ا اليوم مع ا ل شيخ عائض القحطاني يعني تكلمنا طويلا عن موضوع الاحترام في حلقته ا ل ت ل ف ز ي و ن ي ة في ظ ه ي ر ة هذا اليوم ح ي ا ة ا ل ق ل و ب ن ا عنوانه تكلمنا طويلا ومن ا ل آ ي ا ت التي طلب التعليق عليها ومختص بالاحترام آ ي ة ا ل ب ق ر ة قول معروف و م غ ف ر ة خير من ص د ق ة يتبعها ج ن و أ ذ ن يا مسلم تتصدق تقوم بعبادة. تخرج ق و م بعبادة ت من حر مالك تتعاطف مع حاجات ا ل آ خ ر ي ن وتلحقها وت... وت... بصيغتها وشكلها ب أ ذ ى اعوذ بالله هنا ي أ ت ي عدم الاحترام لا ل ل ق ي م ة التي تتعامل معها أ ل ا وهي ا ل ص د ق ة ولا لهذا ا ل إ ن س ا ن الفقير المحتاجه الذي تتعامل ع م ونرى من هذه أ ش ك ا ل و أ ش ك ا ل من إ ذ ل ا ل خلق الله هذا الذي أ ذ ل الناس مريض لا يحترم نفسه ولا البشر الذي أ م ا م ه فهو أ و ل مرض أن يحب أ ن يرى ا ل آ خ ر ي ن في ح ا ل ة ا ل ك س ا ر الشيء الثاني يحب أ ن يشبع ح ا ل ة الغرور اللي عنده المرض الثالث النفاق الاجتماعي ي يحب أن يعلن أنا رأيت ي ب أن أنا ن ع في أ ح د المؤسسات عندنا في البلد أ ح د الموظفين المحتاجين من د و ي الجنسيات ا ل ب ع ي د ة يقول لهذا ا ل أ خ لا ت أ ذ ي ن ا بعد ط ر ا ر ه وركضا وراي لا تعطيه ما يقولون المصريين ايش يقول ل ا إ ي ن ي ولا إ ي ش ولا تلاحظنا ع د ي ن ع ل ى ع ش ا ء يرحمون لك والله العظيم ت أ خ ر ن ا عن الناس ل ا إ ي ن ي ولا تغديني ولا تعشين ليش المقصد ان الاحترام العلاقات أ خ ط ر شيء تخسر علاقاتك الشيخ زهر الله خير طلبت منه ان ي ق ر أ في ا ل ا ب ت ت ا ح آ ي ا ت س و ر ة الحجرات يا ايها, يا أيها الذين آ م ن و ا لا تقدموا بين يدي د الله ورسوله لا ورسوله ت ق ماذا و م ا أ ي ن المفعول لم يذكره لكي ينطلق الخيال إ ل ا كل تقديم لا تقديم بالفعل ولا بالاقتراح ولا ب ا ل إ ج ا ب ة ولا بالطعام ولا بالقيام ولا ب ا ل ح ر ك ة يجب أ ن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو المركز في كل شيء وبعدين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ترفعوا أ ص و ا ت ك م فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ل ب ع ض أ ن تخبط أ ع م ا ل ك م وانتم لا تشعرون وبعدين ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أ ك ث ر ه م لا يعقلون هذا اللي نسميه العقل ا ل أ خ ل ا ق ي العقل المنطقي العقل الجزء أ ص غ ر من الكل والنقيضان لا يجتمعان هذا عند المؤمن والكافر الصغير والكبير والقديم والحديث ل أ ن ه قوانين ع ق ل ي ة ف ط ر ي ة غرسها الله لكن العقل ا ل أ خ ل ا ق ي شوف شوف التعليم ح ق ن ا والمقامات رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى له ب ق ح ا ف ة ق ح ا ف ة والد منه والد الصديق وقد كانت لحيته ك ا ل غ م ا م ة كما في الحديث حديث السير وفي ه صحيح مسلم ب ي ض ة مافيها ولا ش ع ر ة ك ا ل غ م ا م ة لكي يسلم فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عندما راه لو أ ع ل م ت م و ن ي ل أ ت ي ت إ ل ي ه ب أ ب ي و أ م ي أ ن ت يا رسول الله هذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ظ ي م ة قلت في أ ك ث ر من م ر ة ان الاحترام سبب الدخول في ا ل إ س ل ا م الناس كيف تتعرف على ا ل إ س ل ا م التعرف على ا ل إ س ل ا م من خلال أ خ ل ا ق المسلمين فالمفتاح هو ا ل أ خ ل ا ق و ا ل ع ق ي د ة هي الاعتناق هذا شو ما هذا ا ل أ خ ل ا ق العظيمه ة ا ل ما الفضيعة؟ ما هذه, ما هذه العلاقات ا ل ح م ي م ي ة لماذا يقدر الناس هكذا يا سلام على التواضع من هؤلاء المتواضعون من هؤلاء ا ل أ م ن ا ء بالبيع والشراء إ ن ه م المسلمون ما هو ا ل إ س ل ا م ا ل ع ق ي د ة إ ذ ا الاحترام سبب الدخول في ا ل إ س ل ا م والحوادث يا جماعة في جماعة ذلك أ ن ا جاي مذهول اقول لكم بصراحه انا جاي مذهول لاول مره اروح ر ح ل بحياتي نعش يوم إ ل ى فرنسا رحت ا ل ي و ن خطبت ا ل ج م ع ة قامت و ا ح د ة ش ا ر ت ا ل إ س ل ا م إ ح ج ا ب ه ا مكسيه ف ر ن س ي ة أ ص ي ل ة ا ل ج م ع ة اللي بعدها في آ خ ر عند الحدود ا ل أ ل م ا ن ي ة س ت ر ا س ب ر غ قام واحد شاب كصورته معي و أ ع ل ن إ س ل ا م ه و أ ن ا لقنت ا ل إ س ل ا م في المؤتمر بروجيه في باريس أ ك ث ر من واحد جاء أسر كاملة إسلامها أسر أعلنت يفتح شهرين يسكر كنيستين ثلاث مسجد ي ج م ع ه شد الدين العظيم ل أ ن الدين يحترم إ ن س ا ن ي ة ا ل إ ن س ا ن ودين يعتلي بمرتبه ا ل إ ن س ا ن ودين لا يقود ا ل إ ن س ا ن أ ن ت م ا د ة أ ن ت غ ر ي ز ة أ ن ت جسد عندهم ا ل إ ن س ا ن الجسد الماء الاقتصادي م ء ا ا ل ثم تطور صار ا ل إ ن س ا ن الجسماني ثم ك ن يجب ان يكون لك ان تتطور الى ان تتطور الى ان تتطور ا ن الخصوصيه التي تتطور الى ان تتطور الى ان ت و ر ا ن تتطور الى ان ت ت ط الى ان ت ت و ر الى ان تتطور الى ان ت ت ط و الى ان تتطور ا ل ن ان ت م ط و ر الى ان تتطور الى ان ت ت و ر الى ان تتطور الى ان ا ت و ر الى ان تتطور ل ى ان تتطور ا ل ن ان تتطور الى ان تتطور الى ان ل ت ط و ر الى ان ت ت الى ان ت ت ط ر الى ان ل ه ذ و الى ا ط الى ان ت ت ط الى ان ت ت ط و الى ا ت ت ط الى ان ت ت ط و الى ان ت ت و ر الى ان ت ت ط و الى ان تتطور ا ل ن تتطور الى ان ت ت ط و ل ى ن تتطور ا ان تتطور الى ان تتطور الى ان ت ر الى ان وفيهم ن الاحترام الشيء العظيم شوفوا الحديث الذي رواه ا ل إ م ا م البخاري انا محمد بن الشهاب الزهري إ ذ ا محمد بن الشهاب الزهري أ ن ا أ ق و ل إ ذ ا الشيخ ع ي ض اليوم عند ه س ف ر ة إ ل ى أ ي بلد شيخ عايز لا صوت ه ذ ن ت ب ر و ك هذي من خلقه يعني محترم و أ ن ي ق و... ها هني غار البعينين أن ال... ا ل شيخ أ و ر و ب ا سويسرا يعني يمدينا نكمل عشر دقائق مع ا ش ي خ ال ال ال الشيخ شوف حديث محمد بن شهاب الزهري تابعي كبير يروي عن من أ ن س بن مالك أ ن س بن مالك آ خ ر ا ل ص ح ا ب ة وفاه ولاحظوا ا ل ج م ل ة التي قالها ما قال أ خ ب ر ن ا أ ن س بن مالك إ ن م ا وصف أ ن س بن مالك بثلاث صفات الشيخ قال واحد、إذن. معذور إ ذ ا تذهب الشيخ نقطع ونكرمك وتمشي مثل ما صار أ ر ج و ك أ ر ج و ك شيخ اني اذا تمشي تفضل الحين عندنا ل ل ه خير على المسرح نكرمك وتمشي أنت عند أ ن س بن مالك رضي الله عنه عند آ خ ر ا ل ص ح ا ب ة فاصل ونعود ها؟ الله يزيكم خير مشكورين نستاهل س ت الشيخ ه ا ل تروح لسويسرة صار بالسويسرة حادث لي لا علاقة يعني أه أه في الاحترام لكن مع ا ل أ س ف مع سويسري ة س ا م ح و ن ا أ ط ف ئ و ا ا ل أ ن و ا ر لقد ق ل ا ل ق ص ة ش و ي ة ص ع ب ة بعد ما افتتحنا المركز ا ل إ س ل ا م ي بدعم م ز ا ر ة ا ل أ و ق ا ف وما أ ح و ج ا ل أ و ر و ب ي ي ن ب ل م ر ا ك ز ا ل ا س ل ا م ي ة المسلمين هنا ذهبوا بنا إ ل ى مطعم جلسنا في مطعم سمكي أ ك ل ن ا سلمون و ت و ن ة ب إ ك ر ا م ا ل إ خ و ا ن مع الصلطات لا ي ا ب ي شويه يعني ج و م ه ا نتكلم عربي و أ ن ا هكذا في كل بلد أ ذ ه ب إ ل ي ه لسبب و ل أ س ب ا ب كثيره ة لو تعرفون أ ح د ه ا لا ينظرون يركب ع ل ي ه و ق ت تفعله؟ قويه、حق. المهم يقولون العبد ب ر و ح عود سيده الشاهد ونحن جاعدين خلصنا الكلام هموم القديم والحديث و ا ل إ س ل ا م وغير ا ل إ س ل ا م الدين والدنيا قمنا ل ا ن يقول لك ان ط ي ر ك م ا ل ع ا ف ي ة والله كلام جميل من ا ل أ خ ك ل ا من م اخوانكم العراقيين الله يجزيكم خير كيف الحال طيب يا أ خ ي سوونا دروس ما في نشاط ما يعتب ولات لوموني قاعده يم واحدى عالقصيب سويسري متبرع يا شيخ الاكتامي فقالت واخذوني هاي زوجتي و ب إ ذ ن الله راح تسلم قريبا والله ت حسبي هالطيب ة و بينما نحن نتجادل ط ر الحديث ف ا في وحده ا من ن ا ح ي ن ا ل س و ي س ر ي ة يعني على ق و ل ة المصريين نفس الشيء يعني في واحد يتبرج و في شيء اسمه درجات ع ا ل ي ة من التبذل و احتقار الذات المصريين ما يقولون عن هذا النوع ن ا س ي تلبس صحيح والله تعبير دقيق هذه قاعده يعني مركزه ما قالت؟ قالت وقالت ان هذا الانسان هو بابا نويل خليجي ولكن هذا كان أ ب ي ض وابيض قالت انني ممكن اصورها <تصفيق> سلام هاي جواز تصورني <تصفيق> ا ل م ه <تصفيق> م الحين انا والله يوم قالت الكلام الان هي مجدوده لشخص عربي شلون انا افكر يا جماعه ما اكسرها في نفس الوقت تسرب ق ي م ة إ ي م ا ن ي ة إ س ل ا م ي ة ل أ ن ه ا تكون مفتاح من بعيد فهذا لا تدري من و ي ن ت أ ت ي شيء م ا تتوقع و في حديث يقول ما تعبد الله ب أ ف ض ل من جبر الخواطر ذ ك ر ه السخاوي في كتاب المقاصد الحسن ة في م ش ت ه ر على الانسان ولكنه ضعيف الا انه ا صحيح قلت لا قلولها يشكره على هذا الطلب والتقدير لكن عند ه م ش ك ل ة قالت شنو ا ل م ش ك ل ة قال م ش ك ل ة أ ن زوجته ماخذه ما عليه عهد ما يصور مع غيرها حلو الحمد لله رب العالمين تصفيق ل ل ز و ج ة يا اخي قالت ا ل ث ا ن س شوف ا ل ح ل ق ة ساهلهم ح م د على راسي فلما قالوا لها قالت أ ح ت ر م تقديرك لزوجتك وهي شي جميل هم عندهم ص و ر ة أ ن ن ا دايسين ا ل م ر أ ة أ ن ه ا مالها ق ي م ة في حياتنا ثم قالت ممكن أ خ ذ ا ل ص و ر ة بروحها هالشكل هاذي عموما الشيخ القطامي قلت لها ت ف ل ي ماذا سوي لا ا و ع سبحان ى س الله ربك يفتح قلبها ه ذ ا الجيل كنا في الخبر مازلنا في الاحترام كنا في الخبر وسوينا محاضات نحنا وبعدين في مجمع العثيم لماذا تتحدث عن الجبر ه ذ ت الكلام في التلفزيون ش ي خ ع اياه هل تتحدث ا ل جبر واحد اسمه سمير قالت صدق أ خ ت ي ما تسكت عن بعض الله يرحمها أ ص ي ب ت ب السرطان و م ا ك ن ا في السوق الخبر أ و الدمام فشافت واحد يمشي مع زوجته هل ت ت ح د ك ا ن هذا يا ابغا سرا ع يا بقرة ا ال... ب ق ر ا لا ت أ خ ر ي ن يا ابغا رنيني وشغال ا ل أ خ م حول الزوج ة إ ل ى جاخور هلين؟ شيء يغيظ يغذ يمرض قله أ د ب أ م ا م الناس أ ن ت ما قاعد تحترم لا نفسك ولا أ س ر ت ك هادئ معي ا لك و زوجتك يا رجل كيف ت ز و ج ب ق ر ة ها م ش ك ل ة يعني مخ مخربط هاذي ما تحملت راحت له يقول أ خ ت ي قالت للعفو ه ذ ه زوجتك قالت لي خير إ ن شاء الله قالت إ ذ ا كانت ه ذ ه ب ق ر ة ف أ ن ت ثور كيف؟ ق و ي ه ولو كنت موجود كان يقول لها فور استرالي ل أ ن ه قوي وضخم المهم هذه مسائل نشوفها ح ن ن وايد تصير لا لا ل ا ع و د بالله احترام يا ج م ا ع ة أ ن س بن مالك رضي الله عنه أ ن س بن مالك يقول ان ه محمد بن شهاب الزهري أ ن س بن مالك لو ت ش و ف و ن الحجاج و ن احتقر ه محترم الصحابي رسول الله يقول لقد خرفت قال وكان شوف شوف الزهري يروي عن الصحابي وكان صحب النبي وتبعه بعد شنو في و ح د ة ث ا ل ث ة وخدمه شنو يحط ا ل خ د م ة ق ي م ة م ض ا ف ة في وصف صحابي نعم ل أ ن خ د م ة في الخير و خ د م ة عند من عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى بنا حديث البخاري وحديث المشهور عندكم تذكرون الحين صلى بنا أ ب و بكر في وجع النبي الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم م ك ا ن النبي في البيت ما يصلى فيه فحتى جاء يوم فلما جاء يوم الاثنين ونحن في الصف أ س د ل الرسول الستار قوه ووقف ينظر إ ل ي ن ا وهو قائم لازم مريض اتحامل على نفسه لازم يعطي دفعه م ع ن و ي ة وهو قائم نظر إ ل ي ن ا وهو قائم شوف الصحابي ما يقدر يروي الحديث ل أ ن اللي قاعد ينظر إ ل ي ه م منه محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلا بد أ ن يعطي من مشاعره شيئا فقال وكان وجهه و ر ق ة م ص ح ف أ ن ا وقفت عندها م ش ب ه الرسول صلى الله عليه وسلم ب أ ع ظ م كتاب ب أ ع ظ م كلام كتب فيه كلام الله ب و ر ق ة م ص ح ف ثم قال فتبسم يضحك لماذا ضحك عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول ا ل إ م ا م النووي ل أ ن ه ر أ ى اجتماع كلمتهم وصفهم وراء إ م ا م ه م واتحاد قلوبهم إ ن ج ا ز فرح ا ن ت و انجزتم اليوم شيء جميل الله يجزيكم خير الكل تعاون فيه نحن ظ ا ه ر ة مشرف عام لكن اللي واقفين في الخندق ا ل إ ي م ا ن ي والتحضيري والسهر و وال... يدفعون من نفسهم أ ر ق ا م موبايلاتهم إ ل ى هذه ل ن ا س الكرماء اللي قوموا العمل الخيري العظيم تبسم يضحك فرح شوفوا أ ن ا س يقول فكدنا أ ن نفتتن من الفرح فرح بفرح كل ما تفتتن اليوم الناس تقطع قالها في المباريات ب ر ش ل و ن ة قول لا ريال مدريد هو اللي فاز يا سلام مش التعصب مش الحماس مش السهر راحه الصلوات راحه الواجبات راحه حتى على مستوى ا ل د ر ا س ة متعلق فيه يعصب يراهن ينام تسبه ي ف ج ل ط ة يتوتر ما ي أ ك ل ليش ب ر ش ل و ن ة ميسي كاكه、لا. العلماء الرموز هذه ايش الع... دعوة؟ اشتعومي فكيف لا يفرحون برسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نختم يا ج م ا ع ة ع ل ش ا ن نوزع الجوائز نسمع نختم ب أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى أ ب و بكر هذا المشهد نكس على عقبيه لكي يرجع إ ل ى الصف ظن منه أ ن الرسول سيصلي ف أ ش ا ر يقول أ ن س إ ل ي ن ا أ ن م ك ث و ا مكانكم ب ا ل إ ش ا ر ة وصبر أ ب و بكر ثم كانت يقول وفاته من, من ذلك اليوم وتوفي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يخدم الناس البشر احترموا الجميع حبوا الجميع ق ي م ة ا ح ت ر ا م ق ي م ة ع ظ ي م ة يا جماعه تكلمنا فيها لا نريد أ ن نكرر كلاما كثيرا ر أ ي ت عند الغربيين احترام ل ل إ س ل ا م وتحرقا عليه اليوم ب ل ت م ا في ح ل ق ة الشيخ و ا ح د ة اسمها جنه حجبه لما سويت معها لقاء عن ليش تحجبتي بفرنسا وانت ف ر ن س ي ة ا ل أ ص ل امها إ س ب ا ن ي ة فدمعت ع ي ن ه ق و لانه لا يمكن ان يكون ت لدينا م حجاب ويكون لدينا حجاب ويكون لدينا حجاب ويكون لدينا حجاب ويكون لدينا حجاب ويكون لدينا حجاب ويكون ل د ي س ا حجاب ويكون لدينا حجاب ويكون رقم ل ا ي ن ا حجاب ويكون لدينا ح ن ا ب ويكون ا لدينا ح ه ا ب و ن ك و ن لدينا حجاب و التقدير و ا ل إ ج ل ا ل أ و ل ا لشعائر الله سبحانه و تعالى و لرسول ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م و ل ك ت ا ب الله و ن ح خ ذ هم المسلمين و نحقق ا ل أ خ ل ا ق ي ا ت التي ب إ ذ ن الله ت سعدنا ا على تحقيق ا و ا ت ن ا و أ ي ض ا على نشر إ س ل ا م ن ا و نشر الخير شكر الله لكم وصلى الله و سلم على سيدنا محمد و على آ ل ه و س ل صحبه جزى الله ش ي خ ن الدكتور ا محمد العوض على ما قدم و جزى الله شيخين ا خير الجزاء ن س أ ل الله أ ن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه